فأهلكنا أشد منهم بطشوا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن العزيز العليم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 كَذَالِكَ تُخْرَجُونَ وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ لتأستو على ظهوره ثم تذكرون نعمة ربكم إذا استوتم عليه وتقولون سبحان الذي سخر لنا هذا وتقولون سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين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 وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ضَلَّ وَجْهُهُ مُسْتَدْبِنًا وَهُوَ كَظِيمٌ أَوْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ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 إنهم إلا يخرصون أم أتيناهم كتابا من قبلهم فهم به مستمسكون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 إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمُ مُقْتَدُونَ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين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 وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أدعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إن رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا منها يضحكون وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها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 فلولا ألقي عليه أثورتم من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين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 وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إنه وإلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل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 ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئت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 فَأَخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِن عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ هَلْ يَظُرُونَ إلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ الأَخِلَّ أُوَيْمَ إِذْ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُونٌ إلَّا الْمُتَّقِينَ يَا عِبَادِي لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَتُمْ تَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ